شبكة الذكر الحكيم تقدم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنه النبو أَغْلَنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا أسكنت من ذرني ربي ناعم إني أسكنت من ذرني بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَوَاعٍ سبيتك المحرم ربنا ربنا ليطيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا يُخْفَىٰ وَمَا تُعْلِن ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَّللهِ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب على الكبر إسماعيل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخروهم ليوم ليوم تشقص فيه الأبصار مهتدين مقلعين رؤوسهم لا يمتد إليهم طرفهم. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأذرنا سيما يأتيهم العذاب وأذرنا يأتيهم العذاب yaqūlu alladhīna lam yūminū rabbanā بدعوةك ولتتبعوا صل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم ما لكم من زوال وسكن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 وَإِن كَانَ مَكْرُمٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ توبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يوما في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 وَون ي